「あなたの手話を聞くことにしまし ا あ。<音楽> موسوعه ن ق النابلسي غ ي ب م م ك ن للعلوم ب ي ن الاسلاميه يشتهون كما ع ب الحمد لله فاطر السماوات و ا ل أ ر ض جاع للملائكه رسلا هني أ ج ن ح ه مثنى 「私たちは私たちの思いを語り合うことに気づいていると思います。 ي ك ذ موسوعه ك كذبت فقد ر النابلسي للعلوم الاسلاميه أيها ا ن إن وعد ا الذين ك ف ر و ا ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه مغفرة وأجر كبير أفمن كذلك ا ل ن ش و ر م ا يريد الله ع ز ة ف ل ا ل ع جميعا إليه يصعد والعبل ز ة الكلم إليه الطيب ا ا ل ص ح يرفعه والذين ينكرون ا ل س ي وشديد ئ ا عذاب ت لهم م ك ر ن ا 「なぜならば」 حنية وتنبسونها شركه الهدى و من ف شركه و ن يولج الليل في دعويه و ل ل ا ن ا ر غير ا ل ر ل ح ي ه ذات مضمون ي ج ر ي أ ج ت م س م ى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من ا قطمين اذ تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم 「いや」 ولا تزر عزرته وزر اخرى و إ ذ ا تدع م ث ق ل ة إ ل ى حملها لا يحمل منه شيء وما يستوي ا ل أ ع م ى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا ا ل ح ر و وما يستوي ولا الأموات يسمع من الأحياء الله يشاء إن م ن أمة إلا خ ل س ف ي ه النابلسي ا ذ ي قبلهم ا ن ل ب ر و ا ل ب ا ل ن ي و م الاسلاميه ر و أ ل م تر أ ن الله أ ل م تر ان الله ن ز ل من السماء ماء فاخرج هذه ثمرات مختلفه الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أ ل و ا ن ه ا وبراء ومن اسماء ل ن ا ل د الله ب و ا ن ع ا م م خ ت م الحسنى م لفضيله <تصفيق> الدكتور م ح م راتب ا ن ا